بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين 114. رددناه أسفل ساكرين 115. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون 116. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين